بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الصفاء صفاء نور الصفاء يرى الصفا والمروه من شعائر الله من شعائر متعبدات الله الى أماكن اماكن للعباده على نيه الوجدان نيه النيه كبرك te hajur ka ala min ilahi laa aabuda illaa huwa ala min ilahi laa aabuda min yastakmuru samikhi sakhil marwad khir wa al-ta'ara wa amaakin ibada oo yidhi amaakin ibada hadkalayibit illa ay ala يو كنيديون محايا ولا يستطيعون الحديث والله سعره تتبدو يا ربال للمقبضة إن الصفة هو المرغة من الله من شعائر المتعبدات الله إلهي أما كنته اللي هو عاجده أما كنته اللي هو قرطي كنيديون الحديث والله سعيدة لكما يؤعد هذا سيادراني فمن حج البيت وفق البيت إلهي حجية أهو اعتمر أما Sala juna häden viialen särki semessa herna ainut tapaus ei ota vaasa viina sotilma roo ei ota ei navaa se on tähtiinut todellista osa osaora فسيئ المروح لاحظوا قالوا يا ولدوا فأنذكرت حد كان أن اركينه وإذاه إسلامك أنت نسيب بن غالب اتميندرتي وإذاه إسلامك أنت تيمن إيمان غالب اتميندرتي حد كان تنفيها لكن عباده نحن نخرج من ابد جدره كل خطه دوله ما في سوي ممانش و هي ما كان مده صار كل احنا نقول هوماني بدي كل خطه ما يدلوا اذاه يا safii mariyqo kulku waxa markii haddii marwo ay soo daan isku yaani isku yaani iskuun ba oo markii la كن قويه رساسي عنجرت لكن اسلامك مركو ينف لابري سنميك والغة توري مركو ينفر سفي مروء الحديد أم الله سعره إلا الله سعره قلت المسلمين في يحيي سلاهجين انت أنا اسلامك ليس سيد جميع وانت مي محمد الله سوادرين وعريك سفي مروء الحديد سعره وان لغلاء سننزر توري يا إسو حد ما عريك أمك الله حدوء أهد من السعاتي سفي مروء الحديد Joo, kyllä, gorgha ymmärräytyy, että missäkin tahteen rakennettu viite, on mahdollinen sellainen ihmisilaihe, joka on siellä. Sefi merkki lähdet, se on viite, se on viite, se on viite. Se on viite, se on وكا الىه وحولها سعيه كل كفكه Amal استعمل سعى وطيء وكذا واتمنج لكن لم يذكر لم يذكر الكلام يا ربي جد ما انت لله ذكر الاذذ كل في الدنيا ملهو ما انت سعدت متعنيت لم يسن مالك ولا لا يذكر الاصع يعني يتامل الله بدلوه ذكرنا لكن لم يذكر لم يذكر الكلام ذكر هي korkisamaaha nuqul laba dhabarayay korkisamaaha ay wa tawafa ka fi oo la qabray قل كالسفيه مرد لا يريد ساتقوا كل معدات الكنيسه أمر ام بحض ام بحا او كتب هذا الغث الى شنو ماي انه انه انيا فايو اوثن وما تطوع عمله لشن ما حد يرسل بالبكامه سهرنا دي خاصه لفرق انه واجبها انه صليها انه ضحيه وتظل تقطع مع سبن سالت هنا هذا خير من هذا الى واجبات الميت خير بك ما Häätänsä on yksi voitamassa. Voitamassa on yksi mahdah. Mahdah. Joten on oltava, että se on mahdah. Mahdah. Joten on oltava, että se لكن هل كان السبب اللي فيهم يسبب أيضاً إسهال دكتي؟ والمسمنون هذا الحارة ك كهذا السعي وحياله ويرأسهم جرنا هذا السنيان من كهذا بتصيب إسهال دكتي. سواء براد الوعار بالوري بالدين كمسارنا يكسمون خير بس نيساس لكن سعي يجي هذه السلوقة هذا لا. إلا لو يكون وقتنا قريب ما فيه أنزلنا عن سيدنا قرية يحي دونا هذين يهوديين هذين كوكليين يحلي يحي ما سيد أنزل أن سيد جل أنزل بيناتي عيد بعد عتق يلهداء من بعد ما سيد بعدني يعني ريح بيننا هو أن عدوني ما لا تلقي يعني اسم أما هي ماذي يركد من بعد ما بين الله ما ذا أنسى بدون أن كان عدونا في كتاب كتاب أن الله أن الله من الذين كل يقتلونا قريه ما فيه أنزلنا أنفسنا أو من البوحينات أيها عد عدك والجديد أيش أذان الساعة عد يذهب دا يفهمون كل يفهمون إحياء لهم اللي يفهمونه لا بد بوأصم عنهم بل البوحينات بل هو اللي هو من بعد ما بينا ما جاء أنفسنا ما كان عديم كذب قريه لما كنا شاءنا عديم كذب تاني كذب تاني والعاقب كفوا ثي من الله الهي والعنه من حرف وكديره ويلعنهم وحلعنوا تبات اللاعين كون وحلعن الذين لعنبا كل حلعنوا ملائكه يدعوني اذ انسبوا الا الذين كونوا معه تابوا توبه كرهي او وحيث وقرمت لأهيد كيف فسادين وناجين ووبيناوا عديين ما كتموا وقريان عديين كوّا سماها كوّا كتبكونا ثمانتا ووحفة فسادين وناجين ووحفة قريان عديين ماهر فولائفة كوّا سيف أطولي وانتوبوا أقبل يا عليهم كتبوا وانتوبوا كل الذين كونوا فريتة فري، وما كونوا هو إيه أو كفار، كفار أدمك، إيه سيد الأقراير، أقراير كمال وحدهم، أسيدك جواي، لا أثقوا به، عليهم تكبر الله آهات الله آهات الله إله الله عبدي سكر كل آهات، ولم لا والناس الناس ذك اللعنت ذكر كل آهات، أجل معنا دمامة ذكوا معناها يحيى حدثت له دي كوره حقيقيه اي اياته الله تهديه قريه حدين كتب وكان الله ولعن ديا لا علن كانوا ولا لعن ديا لا يكون كل ما خلقه هو الخالق وهو ادكته له حديد كل كلام الله تباركيه حدوثه آخرين, آخرين وحال العنب الإلهي إذ مرائف يبكي قلت اللبين معنى قليد معه يبقى أدود منه آخر يحيي لسبيب القريان يحال العنب يلعنه من الله ويلعنه من لاعنه إذا أبيك جواني حديكة وبكينه آيانا عليه تواب الرحيم حديكة وبكينه آيانا وانا توبهم كفار, إيه كفار إيه لاهي يوم مراية يبكي إلى آخر العمل يوم حديث إلى كفرني فخلال العمل من اللي آخر من اللي يعبدون خالدين حارين كل واري في في في تثيرك اللعنة في كواري اللعنة في كواري اللعنة في كفرني إلهي نقول أيام مراية لا تقولي سمو أمرين لا تقولي حتى جعلت في العمل دخلت أمة لعنت أختها تبكي إلى آخر العمل مثل اخر ما كل يقول لو خطف لمثل عمل حديد العذاب عيرت لك نفسك ولهم اي زمانه ينرون كن لوك اكل ماها لوك اكل مدينه مكه وانا اله لا اله اله مجر الا هو اتخذ معه اله واحد كاين الرحيم المحرّس عن العياذ بالله كل من يدين إن في خلق السماوات والأرض سماها الأرض أبوريست أبوريست لا يرجو هاتي سوون في وقت لاسيل ليل هذيك وقت لاسيل ليل يننهار هذيك يمعلق إسقاط كله أو إسقاطها صان منه وإمامة منه واتيها مدبعة ونا كافوك الاكل وكلافات القلافه لا يسعى كسب الفلك دينيالته دحور وهاك سكن ان والفلك دينيالته دحور وهاك سكن التي في البحر المعرض ضد اعلى ساءته مما فيه لسعته ينفع الناس ذلك ان صعيلهك مراكبتان وايدين ودنيالكان ضد سعته يحذرك ما انت ان لو Ammatiryöryyjä ja nuo graafit mialivat biharja. Tulkaset budat että on saapunut yhdeksän aarantaa. Budat saivat saapunut vihass. Uudet ilmiölä he budat koko ilman riippuvuutta luo. Länsiakin on من السماة ماذا فعلت في الدنيا أو من ما يديه أو في أهلها أو من الأرض أغنيه أو كل من بعد ليتها من مشياء وبعدها أو كل اللي من بعد ليتها من بعد ليتها من كل دعابة في كل نفس تكمن في كل يوم أو كفر مني ووَبَصَ فِي الْبِرِّ بِهَا أَرْضَ وَأَغْرَبَهَا مِن كله منكابه تماضي كله منكابه تماضي كله كونفوكابه تماضي كله غابه كابه تماضي كله عربته هاي كله فروسه هاي كله فروس كله يعني فروسه هاي كله قبيله هاي في السحاب دريت بعير وها كسرهم السماء والأرض الأرض يسمد بعير المسخرى ومن جاء من رأسه على انتو لآيات على وقصر تسنعي إلهي بي أبو ورطي إفقان إنتي مدون إني أعويد لي إنتي مدون إني أعلم لي إني إلهي والإلهي المدعوث عن جريب الحياة لإنتهد عن صحيح شغني السيد المعي وحق الله سمين كرام الجريب وحاسدين فرفيري حلاميهم وقصدين واحد وهي بك تسنعيكم واحد إله واحد لا إله إلا هو حداه في ادنى كنتسنيسنا انت عنشاه يوم كنتسنيس سمعني ارادنا ابو ري وريان جري ل ابو ري كويي ان هذه مانف اخلاص لله سعره قالك عن عائلته الفدغ وهي لا هي تجي سمعتك تجي يديها او اركته لي وافتر يو وهي لا هي كفر دغهك حدثت ام المخلوقات او ابو ري واسن يو دراسه البلدك والله ما انت مركز الضرور في ما ولا أنت سؤالي وحكسه على مين يوبرت إلهي على كمال قدرته تعالى وعلى كمال علمه تعالى وعلى كمال صفاكي يوبرت وإن ايسر ذعجي يوبرمي لقيم من قيمة عيلي يسرقين قيمة عظل العظل وعظل القشق في عثيرية ومن الناس دفخ وحك مدعث لمركض وحكس وعظل أهدا وإلهه وحداني سرسني يوه عيجران يوه دفخ بنقاركوب شرك سمعية ومن الناس ذات واحدة من دون يتخيبه سميشته من دون الله إله تسكي أندادا كل أنداد وإله قفل أه يعني كل شركة سميشته أنداد ودمعه ندد وانت ومرني نبكي يحلي لو قفت عدوك إلهي نبى ما أراه نبى ما له قرة لكن إلى ما دام إلهي وإلهيات واحد للروح هذا ما يسميه إله نبى أو كسرة أو جرب هذا يعني أكنامه بالله الله قد كتبه من دون الله كثرة أنداد من قول الله سبحانه وتعالى كسرة أو أكنامه جرب تهذن أميسي كواصي يحبون جعل اسنامك يا في كعبد الله ولا بجالك اقر اسنامك يا بجال يمين كعبد الله حب الله حب الله هو المستنبط للباث لمفعوله فاعل واعن الله الواعين ان يا مؤمنين في انوانك عبد الله اله بجال كثير اله بجال يمين بجاليه يعني اسنامك بجال كلي في الله بجال في اكثر واكثر كاف توكل ابي امين اله هو يجعلني اكتم نبي ارجو امروني كواني وجعلني الله من نوبك فالك الله اله من من جعلهم منين جعلونا قرب بريس ولو توما يؤمنونك مركي وناذ جوز مركي بعاصي جوزك خد جوزك مات هذا إستغفر الله كي يجيبني دينهما نماه غالبآ مركي وناذ جوز برياسبه جوزكنا أتمنى أن تعرف هذا مركي بعاصي ثم عادني جوزك تلاو إلهي لا عبده إلهي لا عرق إلهي لا عري حنا طبقوه ونورتيه عبدي جوا الله ما دام بريس يسكتني وحه قال في بحور بنيه من من عند مرض الذي انكتبين كل يعني الوهي وامدوا اياتها كدليله ان المرء كثر ايت هي ايات كيد الله هي اي كوا كذا كل عالم اخرس ولك يرى ولي يرى ولين يرى الذين واقول لا اله غيرك اله يا من استغيث به ابي يرون اي, أي العذاب عذاب اي اركان مر في عذاب في اي اركان اش ايثار حد اذاه ان القوله طويله بالله لا كل حديث سواب لسين يسبق الله سواب سينكر. الله إلهي شديد الإقاري شديد العذاري عذاب كثير أو أويت بريه إيج الإجازة مركزي. من جوابك جوابك من جوابك من جوابك من جوابك من جوابك من إنا استغنا عذابك أرجو هذه أجازا هم ما حد علهاوي ما لنتاس رحلة اليوم مش دي علهاوي إيش نيجي ونروح هاي إذا هياك سير أحد <سؤال> يسرع هاي أجازي سير الله إسا وحدة أنت تعرف إحنا كل بذات أسرع ونمشي عالتام كرتين كل ما من مكينة ما لي حصة ولي راح الذين كفروا ولم يظنوا في شرك الىه شرك اسمي في وقت هداه واذا وروا العذاب عذاب اركان وما ملك قيامه او جهنم اركان هداه واذا انلقوا تعود مالن كا ان الله الهه ليس ما جمع الضمام او وح اود لغير الله الهه شديد العذاب على تلك اذكر الى ملك اذا مالن كافي الله هقول للبحر بدموني يا الله ده كده. يدي وقت حدق إزاران. يدي يراينا ذكر الدل. يدي وقت حدق إزاران. تبرأ أي بره المغذات. ألا جينا كوني الطريقة ولا أي من الذين جينا كبر على خير راعي أي استعبدنا ذكر المغذات. وألا جينا من اللي منعنا تودب وتعامل. ألا شايفين شو أنا محل محل أبو الذي الذي بنده ما راح رأيه ثك زو مرح كعى بعد التمرح كعى يحيي في ذوق تل رأي بره المقدام الذي كل راعي وما راح برأي من الذي نتبعه كل راعي أسبيله بره المقدام يراده لا ونقول من أيها المي يراده والرجل عاد يو عاد بارك ما تعاد بارك تيسه بره المقدام ei, mutta katteet ei أصابتي السوق أنا ليني وإذا السوق ترى يزيد من هذا وإذا ضعيفة، يصير تقول أوه لو أثيل نفسي سوي، مالك من الذين حديث اغاذان عن نوة لله جميع وعن الله سبيب العظام حديث اغاذان ما لن تغفر وحسي اعجبه لبعض اركي لهذه بجيبه لحن باقي وقال يحو الذين كوي اتبعوا وحراء وقال يحو الأرنين لأن أن لنا عنه ما ينوصق ناط كرة تنعرم يحو الأرنين يحو الأرنين وقواني كوي نغيشي ما انتظر نغيش نغيش يحو الأرنين كيب رباننا يحو الأرنين وبنانك mana malee hay mar aduukan malee malee oo halkaa aan soo raameyno ee ilaahay dibtii aan haystana oo markaan aakharan lamaad ku dib markaa ku dib aan aaqada lamaad ee aan يعني يقولون حين مرمان لأسسوان عن كئه دولة محاولين أنت أنت سأرنا يلي أنا هو عن آخرين لماذا أدنوا إياها أنكم أررنا وردر بالبالبين كنا يأرر الله يسير مان تريدون مجدر المردين تأس أقل مان لكن حقيقة السائلين كذلك يجريه من الله إلهي أوتصة أعمالهم كل جالبها تابعين المطلوعين بها أعمال في حسرات في قوم ميال أي عليهم كركو بقوه ميال قوة ها مدني بقوة على عالية مدني بقوة على عمضية قركو عن قوة ومجالة. كذلك كثيرتها سؤوك هذا عن سعرهم ايه يريد من الله والله او تساكوين طابعينك ومطبوعينك ومشركينك اعمال ما اعماش او تساكوين حسراتين اذا قوة عليهم كركو بقوة ميال قوة وحدي في مسئول بقارتي ايه كسائي او بيشياء المنائي هادي اللي في وما هم يوماها قياس مشركين تأتاري انت مضلوعين لدي خارجين يقبها ما من النار نارك يقبها معها يا أيها الناس درو هل لغب الله وحلق لها أحكامتي أحكام وحلق لها أحكامتي لغبك مجيب يا أيها الناس درو كل عمي مما في حدي وحق في الأرب أربع وتسوه حلالا حلال حاليا أجبا حاليا كيب أيها هو ناس كنوه ونفعه فولا تكمئوا حرائما وقوات الشيطان في ذلك الذين في الرائين اني اني اني ندير واروحن وحارنك ذا كانوا وحارنك ذا ما انت وحدو حارنك ولا وحدو كرهوريا ما ما ما جعل على الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيله ولا حامله وهي على اسميتها شيطانك تلاوين في سيب ان الشيطانك لكن لذو عدويه على الوهيمين على الوهيمين عدها على الوهيمين تبقى عدها ان ما يامركم هو اذا شيطانك هما تحدق ابقعه كل وريده وان فاحش اي حاله أو او اسي دره يود الفرح بالسوء امام وجه الفرح وحال لذي معاصي هو قبايا مع او كان في فوشخ يود يعني في فوشخ او يعني ما انت مرتبت الوه لكن يود الفرح وحي دونها هذا غلتاي هذه خمرتاي هذه يا لا تشرك يا هذا يود على الله الا تركته ما لا تعلمون وحرب وحن اله بحلالي وحن اله بحرمته وانا بات كنت سد حراشيدي يا قنص بنفع شايد وفراكو سوء وفرا لغا اله وحن قد امت كتر هذا وحن اصدع حلالي وحن اصدع حرمته وإذا نعلم وحب تاس اوكرا سد حراش ويوئي فراه واذا اقول هدوله لها لهم كواس مشركين دي رابين دي رابين. My answer, what so did you ra it's got to say that we'll do that? But you not ra and cover, not Kabiwa Raena, my human raina, and so and her late, I do not for King, Ava and Arielka Aqua Naraina. But we said the G Ra we wa an Avialka you could uncle وللو كان ما أبيال لا يعقلون كوان شيئا شيئا أن من هديئ هذه آزائنا اعضاؤهم ابياء الكبد لا يعقلبون قناة العقل إلهم هذا شيء يصيرون هذا عقل وProfسر من جئ اما كان هذا رحيا ولو يهتدون قناة هذا الفيلم من رحيا لا يعقلون قوة عقلونين عقلون كفا من شيء عقلون كفا من, عقل من ولا يهكدون قوة عمون هديئة هذا النحو من راعي ووحلى ليه بك كهروات لكن هديئة من سنوه عقل هديئة اللحون وحيوها من سنوه ماسه رائع يقولون بكيوه يقولون بكيوه جاد فيه شانقه يحيو أنصول حقوا رائع بحيو ناسا لكن يقولون خير هذا كذلك وثلاث سنوه كوكفرو كافرين تغدوا يا مشركين كما سلم الذين كل حالكم كما سلم الذين كفروا كل هذا حال الذين كفروا كل هذا لا شيء لا يسمع الله المغلي أو مغلي ف مغلي أو وحف... وحف... عن الهي من الواقع إلا دعاءا يرد إن الدعاء ما هي ومسروداء إلا ذي نقصان كون كفري كما يرد حال حال بما فيه قيلناه لا يسمع الله المغني اريد يدك اريد منك كافرين منك كاس أقلا أعقل علمه يو علمي ديال من أقلا من أق قوقيلنا يو والله لا يسمع وعن واحد مقلين له وحلو شيء فهمه إلا دعاء الورد من داعم دوقع معه إنك ما تقدر تعرف يقول دغاقته انه مقلا لكنه المفهوم يا سما يوسف مايا مفهومه كل حي من الارواح قيلنا يوه او ارواح لو طاقه نفسها تداخ قيلوا لكن المفهوم يا مثل ايه ميريا كل كلمه تفاتئ ورواسه اوكا كل كل بيقول لي اه حق No, no, كل كمن كقوا أنما كفار بينهم كهانونا نعواسوا عشوا أوكلا. هذا الغي كل كويحلو كل عن كسر أقرأ مع الكيسة وحلو وركض جو شيء بانكسر إذا نقرأ إلهي هذا المهمين تبارك الله يا أيها الذين آمنوا كنوا من الذين كل أعم من طيبات ما رتبناكم وجه عن ذي ترجعني كيس من المناسب طيبات طيب من أي كوا مناس على واشكروا شكروا لله إلهي كشكروا إن كنتم أداتين تعبدونك وعابلين إياه إلهي كنتم أداتين كنت بحرق حلالي وعنق أو إذنك أرزاقي كل الشكرية أو شكر ميس كسبح أو شكر ميس وأمان إلهي كشكر سائل إلهي كفريين وعقاريين وعقاريين كد يفرق معي يلي السجر وعا سجر أدن أبو الإرزاق لأسباب السجر السجر هذا ما أنتم أركزه وحاسو إذن هاي سيادراد دارة عنا وحو إذنكو إرزاقي إذنكو شكريه إنما حرمه وحو حرمه عليكم كركين وحو حرمه أي ميتة كان بمتين لقورة كان بمتين كتابه إذن كحرمكو إذنكو ديجي إذنكو حرمي ديجي أقول أيه ديجي مركز ناسم لقورة كي إمان يا دي حرمي ديجي أسو حرمي كاسل ما وحاران كف ما تلفين كتير حرامي. لكن كف كده شدك مره مره شيء بمشكلة ما لكن أنا أعتقد أن بعض عبشي كتير حرامي. ولا حمل خيزي لي ولا حمل خيزي لي. دون فرشيلي بكتير عنده وما شيب اللي الكهرمي. إلا ديراعي أو لا بسم الله. بسم فلان بسم فلان هذا أكره ليه إلهي غير اله اله اله بني كل اله. عبان. كل كي من إسرائيل وجو رأيني أروك عرملك وابن جو رألكين وحعرتك أناي ما خل حوالهن إلهي بعض كله إلهي بعضك من أذنك غصت في سكانيه من أذنك كأنتفاع كلك داس يصير هنا إلهي دوم يصير أذن أذنك كأنتفاع كلك غير كي من إسرائيل وجو رأيني أروك يا الله جوجي أما كوني كل يوريجي كل يو كو يو كله, كله. عن تمرني أو ما يتبقي إلا عمك زيري وحافي أنا نقص في عيني عثمان كان يبان ترى جينك في عثمان كان ينفعني كل عطوجي ذري يعني ولا يا أما يهدي ولا ما يهدي إن كان من لا الجورعي بين ما غير لا غير فما نقص فيه وبدل لدبات لدبات جليوب أو إن كان كان عرني أفترق على لدبات بخت ما يعقل المال ديجي ما يعقل المال دونك قال ما يعقل معي, معي. حي ولا غير كي نوغور اين يعقل المال نفنوي كدخيسه قاتم افيتك وهو حلال ابي يعقل اواني وهو حلال فمن قصدك القدره قدراتك اللي او افك عن سوتيني كلو دبا تكلي غير باغل كو قدران غير كي حالنا او قدرات ما حيك الا الله نيسه السبع اهله هو حقله حلال اه يكو عن حلال بهالي قرح فلقاء صعوني واباغي مع معاك بروعون اياه او وحق سير فلقائك فيها اللي ايه اللي جعلت والحلال بهاليه وقنع وصعا واباغي انك لو بستي سأسي سأقلع اياه يو كحوري يو كحوري واباغي انت هتقل واباغي ولا عادل يوكو حتقل بغيرك حاليا حتقل بكيني معي وان انت سير فلقاء بنك تكون في ما انكر ويمهونا انك يعني واحد رباثي سايدي وقرته انت نفسك اسم الاليسون بالله لو الله يسامحك عن شغل انت نفسك اليفه يوقعنا ان كن كن انك راو وكا عاد بن قلنا كيف حد غد بي ولا انا ايمدا قادنا عيني واقدر جكره انت تقدر جير كبدا ما داو حاسك مركو واحد يا جيرتك واحد جيرك أرلي أرلي، أنت وكل برجي مني بعضه جد كسي ااا أن وح كرا أن جكو هاي تنين، واجي سعي سعي وقك قارن كرا. ذي هي وكل برجي سعي هي انت لكن شاعر سعيد أكو قابسنيه سا، أنت النفط أسئل، السكولية لا عن سوشي غير باين كوجر دارن غير في حاله ذي عالمه. أو ظالم مع كونه أنا يا كانه مع معانسين ويحيي حالات أكثريه لين ما تيسر ربي أما ما هي لي كلا يوك رجل يا وسليس يعني وأو ظالم فيها كان وأوها يستاء وأوها يستاء ما تموتيسه هذي الغبي سب دحشيني يو كنا ذكره كنا مع معانسين وعيناي يو يأمر حالك أو نأو نعبد الله كله وبنعنه يوم الله كله وسبيس أقرأ أنت في بارك الله و لا عاديك أحد جدا غيرك حاليا أنت سبقك أضرير يهدينا إخلاص أحدا غيرك حاليا إنك سيسأق رأى فإن الله إلى رفول قد أعطى البر والدين رحيم الله عز وجل كاتل الله إمامه تأسق أنكره إن الذين كني يقطمون قريه ما أنزل الله إلى يسوب قريه كتب فيها رعيدي ورعاند الله دغه كان لو حاله اداره ولا برويه يهودي كتب كل بايفه ما انزل الله اليهود سيد القريه قال الملك ثاني كتابك تنقه كتاب كتابه دورنا كتاب التطورات قابل اليهود كوردي كتاب اليهود التطورات او اثرنا يثبت دي ماغه قرنيا ثمانن قليله كان يركو يكتب لا يكتفي في قرنيا يي حق هذه قرنيا ويه فؤليا سلم لا يريد kuun marhamad uu u yeesho dalteer uu xidhii ay saaray qodob aan u yeesho in qaran yar ka qarin jira kuwii badbaad ay ka qarin Aguش, عش. في أو أو أو ولا إذا قوى السماء كلونا المغنايان في بطونهم بع أروش البحر والمغنايان إلا النار النار معه وحق القائل كفى ليس هنا قريش أو معلة أو فريقة أو فك الله إله ما يقوى في يوم القيامة ما حد من ما <تصفيق> أعماسي حميط الله فوابين هو المطهير يكوه وطهير المرسود المجرين وميرهم بلقين يوي ولهم قوة واحدة أصوه نار وعذاب أليم عذاب وحنونية أصوه نار أولئك الخلاس الذين كويني اشترى الضلالة بارغ يبشده بهدى هنون يكون يبشده بارغ يبين سواق شبان هنون يكون يبشده هنون يكون يبشده بديعيان وحق قال عذار عذار يفسري بيني ورسلاك بين الدباق يفسري عذار بقطعها فما على النار ما أرد أم استفهامية أم تعجلية لا بد لك ذلك حدث فما محبة شيبة أصبهم كوي على النار كوية كوية كوية على النار تكبر كوي كوي سمر شيبك لي يا النار سيدو كوي النار كوي سمر اه و كوي النار كوي سهرين سيدو كوي هي و شي من يابلوي وكذا اتفاقو ورسيدو النار كوي سمر كوي كسمركيه العجيب بدن هاديك عجيبيتها فما شيء عجيب بدن شيء عجيب لا هي كوي كسمركيه لي هذا النار نار كوي كل عمر من دينك و النار وأكو منارته، وش عليه، ورشيء كذي كذي، كوي نار يا هو سمرة، ورشيء عجيب بريدي، يا النار تيجي في شيء عجيب بدن، يا كنيه كوي نار شيء ذا كنيه لي، واتي لي. شيء كنيه كوي نار كوسمرة، ما هو جاي، فالفعذاب كاسي الحكم كأساس شهينا فعادفه وشيثه بأن الله الهي نزل الكتاب كتاب كي يا ايه قرآنك بالحق حق سودجي، عذاب كاسي وحاسي وحي كمتانية الهي با كتاب القرآنك حق سوداجي وعشية حقه وهي كلم وعباطف وإن الذين كونوا يختلفوا إسخلافي كل كتاب كأسو خلافي وهي كتاب لرأسو خلافي أم كتاب كتاب كتوران أسو خلافي وهيه اللي قارئ غير قرية سفدة ملية قارئ من شعراء سواء سو خلاص تنقل الكتاب إلى سو خلاصينه نبي إيه سو خلاصينه وهي على نين أحمد إلى سو خلاصينه وهي على فر بني كتابك إلى سو خلاصينه نبدأ نكون ربع تعريفي كل كتبك للأمور راسعة رحبي كتابك ثورة اللي ودي تكبري حبيك على كتابك القرآن كل منرينا وإيه قارئ وشعر وشعر معنى أم كتاب واحد ك Studio خلاقي وعينه الحديد حقيوب او حكرة فالتقليه و Leahي affordable قواة فاقي شقاق بعيد ذو ناعة فيما هذا ذو ناعة حقق اولاده عك enzyme او ن явون ناعة ان أورام ركزية ان ذو انذه الى هوال Samsرة او نارده عبر اومل او حق اومر لي ان الصدق frustrating ليس البر أن تولي وجوهكم لي إلا ليس المغربي ليس مأحا البر أن تمثل مأحا أن تولي إنا من وجوهكم وجوهكم حدث حدث. إلا المشرقي مشرق حدثي ليس قرآة قصر بأيس حد إلا وجوه رسا مغرب حدث وجوه رسا فكاسة مفلق معها وحي أيضا لبسي أبو ويتمانك المؤمنين في إهم كتابك والذي قبل باللي بدله او قعده اللي في بدله قبلت دعاه جيش جي ولا مشكله ما كان قدحري وكانوا انك تسال عليه اا لان مؤمنين ايه ومشركين ايه اللي تتكلم كيف قبدك بالبلد يبي حاجه اللي في بدله يا مشاف كل الهي نيا ورمىها ثم سالك من معها الى ما جيش كان ما غير جيش كان سنفرق وحي يوهي إلهي كفرقنا سمشت. ما هي إجيسي مين, مين يوهي إستاذ مشكلة مع وحا مشكلة يوهي إلهي كفرقنا كسب حديقة وحي يوك أهمية أسي نيسان أهمية ماءها وحي يوكو إبري بلاهي بأسكالي كاس وإسعون نيسان تنك اليهود المسارة وقارن بأجيس المشر قارن مغرب إجيستان وكاسا ويوهي البحولي أنا غا أنا غا توصل لي لي وكاسا الورجيسي هنا قالوا أقولي جيسا خاصا مسلك وكمد مع سمسلك واقن sources عرف هذا ربعينات وثمانين واقن sources عري sources عرفين ليديك هالك ودينا سنكيني كل قلبه وقصبة جوا دين مغنية ليس البرة سمسلك كمد مع هالك أنتم يلينا جيسا وجوهكم ولا المشرق مشرق جيما الجيسا ولا المغربي وجدال المغربي مجرد جيما الجيسا ولا أصلنا البرة من صبتك سوي آمن سوي بالله إله سوي واليوم الآخر ينكي دنبيين سوي والملائكة ملائكة سوي والكتاب كتاب الله سوي رجي ودعون الله آذاء سوي والنبيين النبي يارك في المال مالك نسوي على حبه على حبه مالك جعالك سكر كنسيق وكسغن سوي غزي القرباء قرارك وصحبك على أبى في؟ أبى المال إستوى مالك جعل أبي مالك ما كثيرة لمني أنا كذي أجي أشيء يعني يمين هنا هو ما لا يرى أسكني لمن أسوي مالك يسويه بروح عبد وتجري حريه أرجع جعل أنا كذا جعل كل بذلت يقصف جلسة هو كذا مرفوع عن أي مال أمها وعقل مال مالك في على أبى أبى الله إله الجعل في برك أسي مالك مالك بعينه إله الجعل في برك لا برد ولا يصير أيه يقول أربعة رابع لكل واحد كه أوسيين واحدين باينين وربت هما أقوى كسيين هذين باينين والمساكين مساكين كسيين جدك من كسيين والسائلين كل يعشق ألم يعشق يعاني الاحتياج إلى تسيين وفي اللقاء قراءة كروشين جين كبد عين سني قراءة كروشين وانع أضمن فليها لكم نجي بكيري مرحوله هذه رب تكون وياي خولاي وكان فيك اكثر شي قيسه انت تخوليك يي قولك حاله اللي قوره انت اي كان هذه كل ما ادكني مرحلهك اللي حتكون حروبه يغثي كل حدا تبيه فيك في عنك وفي عنك كانك الوحيد ان فقدت حسابا لي وحلبي لي حايسك حول الله حايسك واضل فوق الفاشي ولا الغفرانيا انا ما ادين بلا حايسك سأشقلك ذي هي إذا ما تبيحنا كمكث كهذا يقول وفي الرقاب وفي سقر الرقاب قارها فكنت فر... في هذا الشيء الذي فكيري كل حي كل سهرة كل حي أو أقامي في الصلاة صلاة في أو أتاسي الذكر الذكر في هلك بعد ثانية مر في هلا ما رمالك عندني مال خليفي قد على نهي اصبقه خاصه في اسم المركز القيم وضحينه وقال لهم شاشه وريته معناها طوعي واطعمات ثلاثه طبق مال بحوه ابو الكشري اللي عايز كده اللي في غيرنا كان يريد بيه الجنيني واخذني جوع او سلااده لسعره والله منفون تراكم البر الدرج الميثاق هو اتفاق بين بلد كل يوسف هو عهد هذبلما هذبلما له البرلمان بلان ايغرام بلكي يوسف هذبلما له البرلمان بلان يوسف كما باجيا كواسي يو بسابرينا جار عن كل سمرا كوي صبر غانا هان كواسي يعني في بداثائق حاله باسكله دحله سمرا حاله قرء إيو جوع إيو معلول مركاتي سمرة إيو ذر رأي حارب بالعاتذلة سمرة إبر إيو وحاجير جوع جوع وحاجاجير عبر رأس مركاتنا سمرة وحين البئسي باس الوقت يسنسمرة في ودقالت فيك بري هذا ربك واقتلير سميصل مربك إنت في منع من الله واليوم الآخر والملائكة والقتال والنبين إنت بين الرميا مالسين اسبعه جئل انبراه جئل كثوين ابحيه ذو القربة واليتامى والمساكين وابن السجين والسائلين ما وين ابحيه تنكلا وعقام السلاة وآت الزكاة تنكلا بلنطن وين اوفيه تنكلا وين وقوه سمران وكش دريه من قوات او مالكي فقن جروه سمره مركي عدئي جوع سمره مركي بغالكي جروه سمره عن عربينه سمره أحداث ربان سنصل واقع إلقاء عدل بنكهة كه له قاتس سنصلي هذا ما هو عقل مسل وحذن لذيستي وحذن قدر بئك معصيا لا يليق خاتميرا انتهى لبنكهة ولايت القواس ما معه سبأ الذين كونوا سدقوهم من كون الدين كون كرم شديد قواس إن من كون الدين كون كرم شديد أك أنقذهم وولايت هم يبغى كل إله يسكت جرا وإله كباقيهم يا أيها الذين آمنوا أحكام تنوون كجنا كل له من متر ميو كتي لا وعلى ترى لا ولا قريب عليكم كتم الوقر القصاص قصاص وفي يعدل الام الديه يا كتم الوقر واشياء يجب وفي يعدل سوقته اديله القصاص قصاص شيء الوقر في القتلى كل اللي بيدحده كل اللي بيدحده قصاص بالله يكون واجبي كل اللي بيدحده قصاص الحر حركي بالحر والعبد اذان هنا بالحر بالعبد اذان بالوليدنا وبالانثى كذلك بالوليدنا بالانثى كذلك بالوليدنا لا اله سبحانه وتعالى أيضا عيدا نحب في ريثك وحال ودار وحكوتك دقت دقت يعني لقد قله او دلالت النيت او كل حوت بنيك كل كته لك على كل كته يجي دعمه تعيه او دونك احرب ك أيضا ناس من بلود إلى عرق، نيك عرق تأني أنت من بلود إلى، ولا أنت عبدهنال، ثلاث أورجيرة، ثلاث باديرته، أو أورا ثلاث أقلة ثمانية جيرات، كل قارث مركي لريفيانك لرحلة لبعي، واحد لريمية واحد قال بعيسى، أنت أنت أنت أنت منك منك ترسى، هو أنت كذا منك ترسى، قال لي هذه ناس بلود إلى. هذولا هي القرآن من هذا اللوبي له هذولا هذولا هذولا من اللوبي هذا لغة فراس ما يحيه وركبها ولا تقول قلب حينها يعني أخيرا جاء هو الإسلام كرتكز يا لما ساق على كل حال أيضا وعيشني س سياح بدون حتى مرض أي قد عطه أو مسلم قد عطه بعضه كانت لو كلمه باحيه يعني عن او في عن هذه لو كلمه باب ادم المسلمين هذه اعتياد مواثبه حديثه وحوي في السنوسي ان لا جعلت ريدا ان لا رولا ان لا قف كشرف بدل بيدور السنوسي الحر حر بالحر كي في الاكل بيدلو والعبد ادون بالعبد كي ادون كينه بيدلو والانثى شد عمان الناس هذه أي يشوف أو لقيه يشوف ولا تلا هذا الناس بلي ولا تلا كاسوا الناس لكن هاي كان دت مشا مشاكة قد لا يبلغ ولا بهنا مشافيك كان قد لا يبلغ ولا بهنا فما قفتي عصية الله في هذا فما من فيه كيف يحذليه؟ فمن قاتلكي؟ لا لا من أخيك وراكي أحدي، ولكن بين يديه رجل مقتول كنديليولي جيس، كنديليولي فمن قاتل اللي اللي لا من فمن قاتل اللي اللي لا عصي. من أخيك وراكي أو رجل مقتول كنديليولي جيس شيء الشيء شيء رفيق ومثلاً منكي ولي المقتول كأها وحالة بإبداية قاتلك ولا الكيس معاً قاتلك ولا الكي لا بدغاً منكي كل من الدمير كلكي إسلام ليما قدعيس وراتني إسلام ليما قدعيس السجن لنكي بدلو لي أمر قوة بكيو حدني وراتني إسلام ليما قدعيس فيها فيها إنه العصير وراتي للليه فمن قفت الحصية اللي عثيه أو لا نو الله من أخيه ولا الكيسي أخيه بقاتك ونغرسة قاتلك ولا الكيسي وزني المقتل كويه وحو ولا كيسي يعني وعنى تنمي الإسلام في النغة تغمع نجي كلهم ببنين همه صور نغني نصور نغني إسكافي صح فابتلا عن رائف sale qurxiisa waxa ahaaday bulki walaashay oo bilow meqtuu kaaha qurxiisa waxa ahaaday ibti ma raa'ib bil ma'ruf si wadiga si wadiga fil yacan si wadiga fil ما إلها ولا درقاسات إلها غير ما شو شو بناجيس الدنيا كانه كورة أو جي جاكو دونتو إيه ويا دا وجوبي دا إيه ويا آخر اللي هو جود آخر اللي هو مكتوبة اللي منير وإن يرمي معها إني راسوك لرمها إني وقاكو رغمي معها فشرفوا لأني ما دان دلك هو عصيين إساني لنكي يعدني سوى ناسين حول رأوه حكاها وقعت عواله ونكي يدير بحيانه سوى ناسين <كتصفح> حكوكوه يعني سوميني ذلك قصة قصة تخصيف ذلك اذكر او دي انت قدت من سكافيه او دي لا قاعدنا لكن مثل ما انت واحد يمكن واحد اليهودي ولا تقبلنا يمكن منين اهلا وسهلا ما كان لا سعف لته اهلا وسهلا ما كان يا النبي مثل ان كنت يامال يلا مثل ان كنت يا يال يلا كل كتاب وتقفيف حد ردك المدوي اي ورحمه من حريتسين من ربك من حق الرد مني انا كل بنك بنيه هذا دين الساعه بسوي ممكن كله بدني بحط لك ممكن يقول يقول اقرب قرنيه اما بالخادم بلا واد بسرعه النبات ولا مبداينه يا بالشره بالقان بلك بيشره كل ما بيجي على شغله ما له تاثير بالقان الاكرام الاكرام اعطى لكم من الاولين غير اخر اسم من كان ابتدى في حد جب. بعد ذلك تكفيته بعدين دي مركي دين بالقلقاتك دي يعطى السابع دي, دي مع مركي دين القلقات يمكن حددني دي, دي, دي. امين لو أعرف. فله طبقات وعُصُن عذاب أليم عذاب وحنونية لأُسُقناري ما ربح الدين تلك فيه دين لك اللي هي سوء أو اللي قال سوء عذاب أو الدين اللي قال قاتل أو اللي سوء كذب عذاب حن وعذاب وحنونية آخر ليه كاس عذاب آخر ليه الدين في على رأيي مو لما أسمعه أنا سأسمعه إلا أسمع مع ماذا ما كل قلب بهك لنك يدي ولا توقع معي انك في العتمه يدين وقدمان محيل الدرك الرسمي اعتقد انك انك تعلموا قصه في ولاكم اذنكم بحايل انت هنا هداك لي منينك في الباكه في الحياه في القصاص القصاص كان يجيني ولي يكن واجب لي دحرره وحايل كنتفناري كل واجب لي نفسي بما يكون بلدنا كما القصاص كاس واحد ينعيكوا وجه واحد يقتل ناري نقول بس بس لا كل يومين هذي يمكن بديله بديله بديكوا وجهك لكن هذي بديله وحسي ريسة قدرتي إنك بعمل إمتحان إنك بديسكوا بعض أعمال بجست يالذي الباقي ويش على لحد ضيع قوة ويش ما بيفتح له سكر إياه قرنها لا أي سكيه. مرني كديري مني كل وادي ديري نعافى له كدر عرنه نفس كلام الوادي كل وادي نفس كلامه كل وادي لا سيدا يمر قدامه حبس أمك عياه وين نقطع سأصوكله عرنه لكن لو بينك سوون وحاجرة نيو هو أغلبه لعلك واحد مرتين تتكون <تصفيق> إلى ثمان او جرتا أو ست كدرت أو واحد كعشرة كتير قري عليكم كرتين إذا حضره دو حاضرو أحدكم متكينا ألمتني وكفى حاضرو يحلو قري أنت لك دو كتب أحد كافي خيرا ما له دو كتب على قري الوصية والدردار للوالدين للوالدين والدين تؤدب الد للوالدين اللي يليه تؤدب الد إياها الغرمين كل ما شاء الله بالمعروف شيء مناجس لي أقاموا درداره كتبوا عليكم قري عليهم القر كلو إذا حضر أحدكم أدوكي لكثوة حضر ألمنت من كثوة حضر إن تركوا خيرا حدوه خير بلنكتب مالأ قالوا السوطة دردارا بالأقر من والدين الذين والدين أو دردارنا إذا أقراري لكي واسابة أو دردارنا بالمعرفي شيء في هو قال أو دردارنا كلك وحيوه أيضا وحيوه روالا ما سخي إنت أنا بحث عائلين سعيدين بأهلت أما بحث عائلين سعيدين والدين بأقاربت منك المسيطة كمجرى د ان الله اعطاك كل ذي حق حقه وفلا وفيه لوارثه من زيد عليه الصلاه والسلام يحيي قلت اييدي سويد سويد من حقي في اوقاتي قلت قال لما تقبل الوراثه وحق الوراثه ما في نفسي ليس كل حقك ان يكون قدامك ثلاثه ذكرين مثلا قال لك واحد مسلمي وقال قال واجبه للمسلمين ايضا ضد جماعه المسلمين واعده قال كما ذكرت بردارك كقصي ثلاث أو خلاص ما بنوي ناي كان كل في نفتي هذا واحد جريك بدون بدلنا تاني ولايت قات واحدين جت يقول ولاي واجت إداركا أم بأيضا يعني إداركا أم يعني ولاي كذي قال الحجازي أريت فينا ولاي جوانا مسروق جت ثلاث أو خليني ما كنا كل ذكر فيني إذا قرابة <تكلمة> هذه المكان ليس أبي وأكبر نتيد عليه عارف لكن لو يقول أنا أقول أيها لندونتو أبو قوة ما مين لا أقدر دار مع نصيب من ولا... وين تقولون والان ديران ويأريكوشو هم قلتاوي ديران حدها هلمان منه وحقسي ما ادام الحوالها بأي في عيني حواله بغضا افتتكت وحقسي للوليه كلكو كل بحلك نوكرو واسيو دي كوي كالالغهب ليع وحق العيدة ساعت بان فترين فترين حقا بردار كاس على المتقين كو متقين تأه إلهي سعدت بكركيس إي حقويا بدله والله سبحانه وتعالى أعلم